شبكة ومنتديات الشيخ سعود شريم تقدم لكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حيا على الصلاة حيا على الفلاح.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 وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين فأبصرهم فسوف يغصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صفاق المنذرين وتولى عنهم حتى حينهم أبصر فسوف يغصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر الله لمن حميده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 إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمل ربك واستغفئ إنه كان توابا Allah, holy Hamida. Als wa je